إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما من زواج وَسَأَكُنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَانْقَسَمُوا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ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 ربنا أخرنا إلى أَجَلٍ قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنخسهم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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض, غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار وتر المجرمين يومئذ في الاصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران من قطران من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاءٌ للناس, لِلنَّاسِ ولينذروا به وليعلموا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ وَيُنْذَرُونَ بِهِ وليعلموا أن هو إله واحد وليذكر أولو الألباب